بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سشر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم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 كان ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر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 كذبت سمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أولقي الذكر عَلَيْهِ من بيننا بل هو كذاب أشر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 فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسترن القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا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 إن المتقين في جنات ونهر في نقعد صدق عند ملك مقتدر